والدين والزيكون وقورسينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ملون فما يكذبك بَعْدُ بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين